بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنرياه من اياتنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّلَّذِينَ يَخْشَوْنَهُ إِسْرَاءَ إِلَى الَّذِي نَزَّلَهُ مِنْهُ ذِكْرَى وَكِتَابًا لِّلرَّيَّةِ مَنْ, من حَمَلْنَا ام ابو كان عددا شكورا فقضينا الى من اسرائيل التي كاملت تسد في الارض مرتين تسد في الارض مرتين ولا تعلم علما ذِكْرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ثُمَّ وَدَّدْنَا لَهُمُ الْقُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَا أَزْوَاجَهُمْ جَنَّاتٍ نَّعِيمٍ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ إِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَدَبَّرُوا مَا عَلَوْا تَتَّبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وإن عدتم عدنا فجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر, ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أماما لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَمَّا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فَاعْتَبِرُوا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ مَعْدُودًا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 وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَقُلْ إِنَّ أَزْمَنَّاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابَهُ يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ في كتابك فبنفسك اليوم عليك حسيبا فمن هدى فانما يهدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى مرسل رسول فإذا اردنا امهلك قريه امرنا مفترسيها ففسقوا فيها اغلنا مفترسيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم اهلكنا من القرى بعديل فَخَيْرُ سَادِ عِبْدِ كَبِيرٌ نُوبِ عِبَادِهِ قَضِيرًا ضِيَاءٌ مَنْ كَانَ يُرِيدُ عَجْلَةَ عَجْلٍ مَالَهُ فِيهَا مَا شَاءَ وَلِمَنْ يُرِيدُ ثُمَّ جَارٌ لَهُ جَهْلًا ثم جعلنا لهم جهنم يطلعها مذلوما بحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها تعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا ممد هؤلاء وهؤلاء الله يا ربي وما كان عاقا وربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها الآخرة فتقعد مذنوما مخذولا وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغ أن عيادك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أسل ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جماحا تل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رديا لي صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للعوادين غفورا وآزل القربى حقه والمسكين وبن الشبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَصُرًّا وَإِنْ مَا تُغْنِ عَنْكَ بِغَوْرِ رَحْمَتِهِ مِن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَّن يُنَيْمَكُمْ ولا تجعل يابتك مظلوه لسن الى عرقك ولا تدسها كل الاصفه تفعل ملوم من محسورا ان ربك يدبر الرزق لمن يشاء ويقضي ان لَهُ كَانَ عِبَادُهُ قَطِيرًا بَصِيرَةَ وَلَا تَعْصُوا أَوْلادَ الْقَشْيَةِ إِنَّا نَرْزُقُهُم وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَوْلَهُ كَانَ إِضَاءً كَدِيَارِ ولا تهقروا الزمان انه كان ساحشته وسا اسديلا فلا تقتلهم ما شرك حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعل جلل علان وليه سلطانا فلا يسرف في القتل ان ذو كان منصور فَإِنْ رَأَيْتَ مَنْ يَكُونُ إِلَّا بِالنَّفْسِ هِيَ أَحْسَنُ حَدًّا يَبْلُغُ أُشُدَّةً وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ولا تخف ما ليس لك به علم إن الشمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال أولا كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ شَيْئًا وَيَابَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ذَٰلِكَ مِنَ اللَّاءِ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَكِنْ جَعَلَ اللَّهُ إِلَٰهًا آخَر فَتَرَبَّصَ لِقَافِيَةٍ هُمْ مَنَذَلُومٌ مَن نَّدْحُ الْمُرَا هذا افضل قول ربك بالبنين واتخذ من اللائئه الى سرب انكم لتقولون قولا عظيما ولقد طرشنا في هذا القران ليزكروا ليزكروا وما يزيدهم الا نصرا قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُمْ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ لَمَا يَسْتَغِيثُونَ عَلَى الْعَرْشِ كَذِهِلاً سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عَلُوًّا كَذِهِرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السبع وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسريحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعل ما بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا فَإِن تَرَدَّدْتَ رُدَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَاحْذِفْ وَلَٰكِنَّ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ النُّصَّ نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إن تستمعون إلا رجلا مشهورا وانظر كيف ضربوا لك الأمثال فطلوا فلا يستطيعون شبيلا قَالُوا إِنْ إِلَّا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَمَّا لَمَرْغُوسُونَ خَلْقًا جَدِيدًا الْكُونُ حَيَاةٌ أَمْ حَيَاةٌ أَوْ أَلْقِنِي مِن لَّيْثٍ يَخْرُب فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي صَبَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُلْغُونَ إِلَيْكَ وَجَمْعًا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلِ الْعَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَأْتِ رَبُّكَ فَتَسْتَجِيبُونَ لَهُ فَتَقُولُونَ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلِ ٱهْبِطُوا۟ يَقُولُ ٱلَّذِينَ يَرْجُونَ أَحْسَنَ إِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ يَا ذَهَبَ بَيْنَهُمْ ان الشيطان كان للإنس سمعا وبصيرا ربكم أعلم لكم إن يا شريع رحم فوهي يا شيع عللكم وما أرسلناك عليهم وسيله رَبُّكَ عَلِمَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ ذِكْرًا قُلْ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَدْعُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ وَيُسْلِمُونَ لَهُ ۖ فَيُقِرُّونَ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وإن من قرية إلا نحن مذلقوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مذكورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أنه كذبا بها الاول فاتينا ثمودا ما قدموا قصرا فان ظلموا بها وما نرسل بالايات الا تقويفه واخط المعركه ان ربك حق بالمن فورجال المروءه المسين عينك الا في ندى الناس والشجره الملعونه في قران ونقوضها فما يذيهم الا ضياء لن فديرا وَإِذْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ مِنَ الطِّينِ فَجَعَلْنَاهُمْ رُوحًا وَجَعَلْنَا لَهُمُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَذَكَرْنَا لَهُمْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ظِلَالًا فِذَا اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ قَالَ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِي ۖ فَقَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي ظَلَمْتَ عَلَيْهِ أَنِّي أَخْفِي لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى أَحْسَنِ كَم مَدْرِيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قال ذَهَبَ ثَمَّا من تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ مَجْزَاؤُهُ قُدٌّ جَزَاءً أَوْ فَوْرًا واستشدد من استطعت منهم بصوتك وأجلل عليهم بقيمك وراجبك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي لنشنك عليهم سلطان وَكَسَا عَلَى رَبِّكَ وَكِيلًا رَبُّكُمُ الَّذِي يُجِيلُ لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ وَحِيدًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ لَنَا فَتَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فلما مجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كثورا أفأمنتم أن يخفف لكم جاهب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ثُمَّ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ فَالسَّائِحُونَ فِيهَا وَالْمُقْتَدُونَ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَبْرَهْ فَيَسْتَوِي بِنَبِيِّهِ وَمَنْ حَاسَبَهُ فَيُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ غَيْرِ حَمِيمٍ وَلَا ثَكَرَةٍ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَلَقَدْ ترمنا بني آدم في البر من على كثير ممن خَلَقنا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ مَسَاكِنَ وَجَعَلنا لَكُمْ فِيهَا رِزْقًا وَقَضَيْنَا غَيۡبَكُمْ وَمَآ أَنزَلۡنَا مِنَ السَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَظَلَّ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحۡنُ بِۦمُّنقِضِينَ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسِنَا بِإِلَٰهِهِمْ فَمَن يُؤْفِهِ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَا كَانَ فِي هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَحْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ حِسَابِنَا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَكْبِرُونَ عَلَى الَّذِينَ أُوحِيَ إِلَيْهِ لَتَسْتَبِينُوا عَلَيْنَا غَيْرَ وَإِذَا اتَّخَذُوا كَطَنِيلًا قَلَوْلَا تَدَبَّرْ مَا كَانَ قَبْلَكَ فَتُفَكِّرَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَنَّكَ ضَعْفٌ فِي حَيَاتِكَ وَضَعْفٌ فِي مَآسِكُم أَلَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِلَى اللَّهِ يَرْجِعُونَ فَلَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ثُمَّ أُنْزِلَ مَا قَدْ أَرْسَلْنَا وَقَدْ لَكَ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَجِدُ لِسَنَا مَسْكَنًا سَهِيلا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 قُرْآنٌ نَزَّلْنَاهُ لَكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ الْقُلُوبَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَزَايَدُوا إِيمَانًا وَلَمْ يَرْضَوْا بِشَيْءٍ مِنْ حِوَارٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ إِذَا انْشَغَ أَعْرَضَ وَأَدْبَرَ بَالِغًا غَايَتَهُ وَإِذَا مَا الشَّمْسُ شَرَقَتْ لَمْ يَأْتِ نَاسًا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا ويسألونك عن الظروح قل الظروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ورسلنا لمن هذا النبي الذي اوحينا اليك ثم لا تذل لك به علينا وكيل الا رحمة يا ربي ان فضلك كان علينا كثيرا أُولَٰئِكَ إِنْ بِثَرَاتِهِمْ شَوَّلَ جِنٌّ عَلَائَنِ يَأْتُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ لَا يَأْتُونَ رَمْزِلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الماس إلا كفورا وقالوا لن أؤمن لك حتى تسجر لما من الأرض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل و عنب فتفجر الانهار الىها تسقيرا او تصب من السماء كما زعمت علينا فثم او تأتي بالله والملائكه فينا او يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ او سُرُرٌ فِي السَّمَاءِ وَلَمْ يُؤْمِنُوا لِقِضِّكَ حَتَّىٰ نُنَزِّلَ عَلَيْكَ كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُل سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا وَمَا مَنَعَ عَن رَّسُولِ اللَّهِ أَن يُؤْتَ أَخِذَةً مِّنَ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُكْتَبُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَاسِقُونَ قُل لو كان في الارض ما لاليكو يمشون مطمنين من نزل الذل عليهم من السماء الكرسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم اوه يا ربي غبا ذني قليرا ذا صيرا ومن يهدي الله فهو المستهدى ومن يضلل فلا هادي له اوليا امنا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيَا وَبُكْمًا وَصُمًا نَقْعُوهُمْ جَهَنَّمَ مُقْلَمَةً قَبَضَتْ بِدْنَاهُ السَّعِيرَا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا فَأَظَلُّ إِلَيْكُمْ مَا يظْلِمُ وَرَسَاتِ الْأَهْلِ مَا لَمْ يَفْعَلُوهُ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَنُيِرُ رَبّ أَمَّنَ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل انها تنتني طولا فجاء ان رحمتي ربي اذا لمسكت من خشيه الا فاق وكان الا ترقتورا ولقد اتينا موسى تسعايا ما جينا فَالسَّبِيلِ إِسْرَاءَ إِلَى إِذْ جَاءَ قَالُوا لَهُ فِرْعَوْنُ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ رَبُّكَ عَلَى قَوْمِي يا رب السماوات والارض صاير يا اني لا اظنك يا خير عون مسطور ساراد ان يستفز الجن من الارض فاغرقهم ومن معه جميعا فَأُلْنَا مِن بَعْدِ لَيْلَيْنِ إِسْرَارًا نُسُوقُ الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُم لِتُوَفُّوا وَبِالْخُرْفِ آذَنَّا لَهُ وَبِالْحَقِّ نَذَلُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اقْرَأْ مَا تَرَقْنَا لِتَقْرَأْ وَلَمْ نَشِعْ عَلَيْهِ يَوْمًا وَنَزَّلْنَا هَذِهِ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إن الذين أوثوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يفرون للأبقى بصجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا وَيَخْمُونَ لِلْأَطْفَالِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمُ الْقُشُوعُ عَلَى قُلُوبِ عُمَّارٍ وَدَهْرِ الرَّحْمَنِ أَيَّامَ مَا كَدَرُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَنْهَوْنَ صَلَاتِكَ وَلَا تَخَافُ مِنَّا وَذَكْرُ بَيْنَ ذَلِكَ شَبِيلًا